بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم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 أولئك لهم عذاب مهين واذا تتلى عليهم اياتنا ولا مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم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 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ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 ثم إلي مرجعكم فَأُنَبِّئُكُم بما كنتم تعملون يا بني إِنَّهَا إن تكم ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله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 من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد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 فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يا أَيُّهَا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن وارده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام